يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت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 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَمَتَ وَلَّاهُ فَإِنَّهُ يضله ويهديه إِلَى عَذَابِ السعير يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كنتم فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خلقناكم فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل نسمى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 قصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم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 وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام, عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فِيهِ فيل بِظُلْمٍ بظلم نذقه من عذاب اليم وإذ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ لابراهيم الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَىٰهُ وَاحِدٌ فَلَوْ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ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 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطَعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر إن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز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 وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكنا وهي ظالمة فهي قاوية, فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد افلا يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فان لا تعمل الابصار فان لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور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 وليعلم الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربك فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ قلوبهم لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقيم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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عَلَيْهِ لينصرنه الله إِنَّ الله لعفو غفور ذلك بِأَنَّ الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير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 وَإِن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إِنَّ الله لقوي عزيز الله يصطفي من الْمَلَائِكَةِ رسلا ومن الناس إن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 وجاهدوا في اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَاءَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَوَّمَكُمْ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 We'll sleep.